فيا ايها الراجون منه شفاعه صلو عليه وسلم تسليما اللهم صل وسلم سلموا تسليما، اللهم <تصفيق> صَلِّ ]Mm وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عليه يا ربي صلِّ على محمد يا ربي صلِّ عليه وسلِّم. بلغه الوسيلة يا رب خصاه بالفضيلة يا رب صلي على محمد يا رب صلي عليه وسلم يا رب وارضع لصحابة يا رب وارضع لسلالة يا رب صلي على يا ربي وارض عن المشايخ يا ربي فرحم والدينا يا ربي على محمد يا ربي صنعنا وسلم يا ربي وارحمنا جميعا يا ربي وارحم كل مسلم يا ربي على يا ربي واغفر لكل كل مذنب يا ربي لا تقطع رجانا يا ابي صل على محمد يا ابي صل عليه وسلم يا ربي يا سامع دعانا يا ربي بلغنا نزور يا ربي غشانا بنوري يا ربي حفظانك وأماناك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليك وصل يا ربي واسكننا جنانك يا ربي أجرنا من عذابي ارزقنا الشهادة يا ربي حطنا بسعادة يا ابي صل على محمد يا ابي صل عليه وسلم يا ربي وصلح كل مصلح يا ربي اكفي كل مؤذي يا ابي صل على محمد نختم بالمشفع يا ربي صل عليه وسلم يا ربي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 وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وإنصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فَإِن تَوَلَّ فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهِ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ وَبَلَغَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْحَبِيبُ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاهِكِينَ والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله صلي وسلم وبارك عليه الجنه ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم ابتدي الاملاء باسم الذات العليه مستدرا فيض البركات على ما أنا له وأولاه وأصني بحمد موارده سائغة هنية ممتطيا من الشكر الجميل مطاياه وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية المنتقل في الغرر الكريمة والجباه وأستمنح الله تعالى رضوانا يخص العطرة الطاهرة النبوية ويأم الصحابة والاتباع وما والاه وأستجريه هداية لسلوك السبل الواضحة الجليه وحفظا من الغواية في خطة الخطأ وخطاه وأنشر من كصة المولد النبوي برودا حسانا عبقرية ناظما من النسب الشريف إقدا تحل المسامع بحلاه واستعين بحول الله تعالى وقوته القويه فانه لا حول ولا قوه الا بالله اعتل اللهم قبره الكريم بعرف شديم من صاكن وتشريم اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وبعد فاقول هو سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب واسمه شيبة الحمد حمدت خصاله السنية ابن هاشم واسمه عمرو بن عبد مناف واسمه المغيرة الذي ينتمى الارتقاء لعلياه ابن كصي واسمه مجمع سمي بكصي لتقاصيه في بلاد كضاعة القصية إلى أن أعاده الله تعالى إلى الحرم المحترم فحما حماه ابن كلاب واسمه حكيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر واسمه كريش وإليه تنسب البطون القرشية وما فوقه كناني كما جنح إليه الكثير وارتضاه ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس وهو اول من اهدى المدن الى الرحاب الحرميه وسمع في صلبه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى ولبى ابن مضر بن نزار بن معد بن عدنان وهذا سلك نظمت فرائده بنان سنة السنية ورفعه إلى الخليل إبراهيم أمسك عنه الشارع وأباه وعدنان بلا ريب عند ذوي العلوم نسبية إلى الذبيح إسماعيل نسبته ومنتماه فأعظم به من عقد تألقت كواكبه الدرية وكيف لا والسيد الأكرم صلى الله عليه وسلم واسطته المنتقى عبر الله كبره الكريم بعرف سليم من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك نسب تحسب العلا بحلاه قلدتها نجومها الجوزاء حبدا عقد سودد وفخار أنت فيه اليتيمة العصماء وأكرم به من نسب طهره الله تعالى من سفاح الجاهليه أورد الزين العراقي وارده في مورده الهني ورواه حفظ الإله كرامة لمحمد آباء أهل أمجاد صونا لسمه تركوا السفاح فلم يسبهم عاره من آدم وإلى أبيه وأمه سرعة سرع نور النبوة في أسارير غررهم وبدر بدره في جبين جده عبد المطلب وابنه عبد الله عطر اللَّهُمَّ قبره الكريم بعرف شَلِيمٍ من صلاته والتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه يا Muhaybin ya salam, sallim na'awal muslimi Ya Muhaybin ya salam, sallim na'awal muslimi bi khayri al-anab, wa bi bi اللسام محمد آمنة الزهرية وخصها القريب المجيب بأن تكون أما لمصطفى ونودي في السماوات والأرض بحملها لأنواره الذاتية وَصَبَا كُلُّ صَبٍّ لِهُ بُوبٌ بِلَسِيمِ صِبَا وَكُسِيَتِ الْأَرْضُ بَعْدَ الطُّولِ جَدَبِهَا مِنَ النَّبَاتِ حُلَلًا سُنْدُسِيَّة وأينعت الثمار وأدنى الشجر للجاني جناه ونطقت بحمله كل دابة لقريش بفصاح الألسن العربية وخرت الأسرة والأصنام على الوجوه والأفواه وتباشرت وحوش المشارق والمغارب ودوابها البحرية واحتست العوالم من الس سرورك أأسى حميّا وبشرت الجن بإظلال زمنه وانتهكت الكهانة ورهبت الرهبانية ولهج بخبره كل حبر خبير وفي حلا حسنه تاه وأتيت أمه في المنام فقيل لها إنك قد حملت بسيد العالمين وخير البرية وسم وضعته محمدا لِأَنَّهُ ستحمد أقباه عقر اللهم كبره الكريم بعرف سبي من صلاة ورسل اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه ولما تم من حمله شهران على مشهور الاقوال المرويه توفي بالمدينه المنوره ابوه عبد الله وكان قد اجتاز بأخواله بني عدي من الطائفة النجارية ومكث فيهم شهرا سقما يعانون سقمه وشكواه من حمله على الراجح تسعة أشهر قمريا، وآل للزمان ان ينجلي عنه صداه حضر أمه ليلة مولده آسية ومريم في نسوة من الحضيرة القدسية وأخذها المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ سلام صلى الله, على محمد صلى الله يا نبي الشمسين كمظيء أسفرت عنه ليلة غراء ليلة المولد الذي كان للدين سرور بيومه واجدهاء يوم نالت وضعه بنت وهب من فخر 117. النساء وأتت قومها بأفضل مما حملت قبل مريم العذراء 118. مولد كان منه في طالع الكفر وبال عليهم ووباء وتوالت بشر الهواتف أن قد ولد المصطفى وحق الهناء هذا وقد استحسن القيام عند ذكر مولده الشريف أئمة ذو رواية وروية فطوبى لمن كان تعظيمه صلى الله عليه وسلم غاية برامه وبرماه اعطر اللهم قبره الكريم بعرف شديم من صلاته وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وكنا صلى الله عليه وسلم شديد الحي وال يخصف نعله ويرقع ثوبه ويحلب شاته ويسير في خدمة أهله بسيرة سرية ويحب الفقراء والمساكين ويجلس معهم ويعود مرضاهم ويشيع جنائزهم ولا يحقر فقيرا أدقعه الفقر وأشوار ويقبل المعذرة ولا يقابل واحدا بما يكره ويمشي مع الأرملة وزوي العبودية ولا يهاب الملوك ويغضب لله تعالى ويرضى لرضاه ويمشي خلف أصحابه ويقول خلوا ظهري للملائكة الروحانية ويركب البعير والفرس والبغلة وحمارا بعض الملوك إليه أهداف ويعصب على بطنه الحجر من الجوع وقد اوتي مفاتيح الخزائن الأرضية وراودته الجبال بأن تكون له ذهبا فأباه وكان صلى الله عليه وسلم يطيل اللغو ويبدا ما يطيحه بالسلام ويطيل الصلاه ويطسر الخطب الجمعيه ويتالف الشرف أهل الفضل ويمزح ولا يقول إلا حقا يحبه الله تعالى ويرضى فبنا جواد المقال عن الطراد في الحلبة البيانية وبلغ ضاعن الإملاء في فدافد الإيضاح منتهاه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 صدق الله العلي العزيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي الغالب الولي الطالب الباعث الوارث المانح السالب عالب الكائن والبائن والزائل والذاهب يسبه الآفل والمائل والطالع والغارب ويوحده الناتق والصامت والجامد والذائب يضرب بعدله الساكن ويسكن بفضله الضارب لا إله أظهر بديعه كمه والعجائب في ترتيب تركيب هذه القالب خلك مخا وعظما وعددا وعركا ولحما وجلدا وشعرا بنزم مؤتلف متراكب من إذ دافك يخرج من بين السلب والترائب لا, لا إله إلا الله كريم بسطة لخلقه بسات كرمه والمواهب ينزل في كل ليلة إلى السماء الدنيا وينادي هل من مستغفر هل من تائب هل من طالب حاجة فانيله المطالب فلو رايت الخدام قياما على الاقدام وقد جادوا بالدموع السواكب والقوم بين نادم وتائب وخائف لنفسه يعاتب وابك من الذنوب اليه هارب فلا يزالون في الاستغفار حتى يكف كف النهار ذيول الغياهب فيعودون وقد فازوا بالمكلوب وادرقوا رضا المحبوب ولم يعتحد من القوم وهو خائب لا إله إلا الله فسبحانه وتعالى من ملك أوجد نور نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من نوره قبل ان يخلق ادم من الطين اللاذب وعرض فخره على الاشياء وقال هذا سيد الانبياء واجل الاسفياء واكرم الحبائب الله صلّ وسلّ اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وبارك عليه قال آدم به أعلى المراتب قيل قال نوح به ينجو من الغرق ويهلك من خالفه من الأهل والأقارب قيل هو إبراهيم قال إبراهيم به تقوم حجته على عباد الأسنام والكواكب قيل هو موسى قال موسى اخوه ولكن هذا حبيب وموسى كليم ومخاطب قيل له عيسى قال عيسى يبشر به وهو بين يدي نبوته كالحاجب قيل فمن هذا الحبيب الكريم الذي البسته خلوات الوقار وتوجته بتيجان المهابة والإفتخار ونشرت على رأسه العصائب قال هو نبي استخرته من لؤي بن غالب يموت ابوه وامه ويقفله جده ثم عمه شكيك ابو طالب اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه يبعث من تهامه بين يدي الكيامة في ظهره علامة تزله الغمامة تتع السحائب فجري الجبين ليلي الزوائب ألفي الألف ممي الفمنوني الحاجب سمعه يسمع صرير الكلام بسره الى السبع التباك ثاكب قدماه قبلهما البعير فازال مستكاه من المحن والنوائب امن به الضب وسلمت عليه الاشجار وخاطبته الأحجار وحنا إليه الجزع حنين حزين النادب يداه تظهر بركتهما في المطاعم والمشارب قلبه لا يغفل ولا يناب ولكن للخدمة على الدوام مراقب إن أوذي يعفو ولا يعاقب وإن خوسم يسمت ولا يجاوب أرفعه إلى أشرف المراتب في ركبة لا تنبغي قبله ولا بعده لراكب في موكب من الملائكة يفوك على سائر المواكب فإذا ارتقى على الكونين وانفصل عن العالمين ووصل إلى قاب كوسين كنت له أنا النديم والمخاطب اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صلي وسلم وبارك عليه ثم رده من الفرش قبل أن يبرد الفرش وقد نال جميع المارب فإذا شرفت تربة التيبة منه بأشرف قالب سعد إليه أرواح المحبين على الأقدام والنجائب اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه فسبحان من خصه صلى الله عليه وسلم بأشرف المناصب والمراتب احمده على ما منح من المواهب واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له رب المشارك والمغارب وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى سائر الأعاجم والأعارب صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه اولي المآثر والمناقب صلاه وسلاما دائمين متلازمين يأتي قائلهما يوم القيامة غير خائب. اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم اول ما نستفتح بايراد حديثين وردا عن نبي كان قدره عظيما ونسبه كريما وصراطه مستقيما قال في حكه من لم يزل سميعا عليما ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه الحديث الاول عن بهر العلم الدافق ولسان القران الناطق اوحى علماء ان سيدنا عبد الله بن سيدنا العباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إنا كريشا كانت نورا بَيْنَ يدي الله عز وجل قبل أن يخلق آدَمَ بألفي عام يسبح الله ذلك النور وتسبح الملائكة بِتَسْبِيحِهِ فَلَمَّا خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ أَوْدَعَ ذَلِكَ النُّورَ فِي صَدْرِهِ قَال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَهَمَّتَ يَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى الأَرْضِ فِي ظَهْرِ آدَمَ وَحَمَلَنِي فِي السَّفِينَةِ فِي سُلَيْمَانَ وجعلني في صلب الخليل إبراهيم حين كذف به في النار ولم يزل الله عز وجل ينقلني من الأصلاب الطاهرة إلى الأرحام الزكية الفاخرة حتى أخرجني الله من بين أبوي وهما لم يلتقا على سفاهٍ قط اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه الحديث الثاني عن أتا يسار عنك بالاخبار قال علمني أبي التوراة إلا سفرا واحدا كان يختمه ويدخله الصندوق فلما مات أبي فتحته فإذا فيه نبي يخرج آخر الزمان مولده بمكه وَهِجْرَتُهُ بِالْمَدِينَة وَسُلْطَانُهُ بِالشَّام يَكُسُّ شِعْرَهُ وَيَتَزَرُّ عَلَا وَسَطِ يَقُولُ خَيْرَ الأَنْبِيَاءِ وَأُمَّتُهُ خَيْرَ الأُمَمِ يُكَبِّرُونَ اللَّهَ تَعَالَى عَلَى كُلِّ شَرَفٍ يسفون في صلاتك سفوفهم في الكتال قلوبهم مساحفهم يحمدون الله تعالى على كل شدة ورخاء سلث يدخلون الجنة بغير حساب وثلث ياتون بذنوبهم وخطاياهم فيغفر لهم وثلث ياتون بذنوب وخطايا عظام فيقول الله تعالى للملائكه اذهبوا فزنوهم فيقولون يا ربنا وجدناهم اسرفوا على انفسهم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 أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه فيقول الحق وعزتي وجلالي لا جعلت من أخلص لي بالشهادة كمن كذب بي أدخلوهم الجنة برحمتي يا عز جواهر العقود وخلاسة سر سر الوجود مادحك كاسر ولو جاء ببذل المجحود وواسفك عاجز عن حسر ما حويت من قصال الكرم والجود الكون إشارة وانت المكسود يا اشرف من نال المقام المحمود وجاءت رسل من قبلك لكنهم بالرفعة والعلا لك الشهود اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه احذروا قلوبكم يا معشر ذوي الالباب حتى اجل ولكم عرائش معاني اجل الاحباب المحسوس بأشرف الالقاب الراقي الى حدره المالك الوهاب حتى نظر الى جماله بلا ستر ولا حجاب فلما نوى نذور شمش الرساله في سماء الجلاله خرج به مرسوم الجليل لنقي المملكه جبريل يا جبريل ولادي في سائر المخلوقات من اهل الارض والسماوات بالتهاني والبشارات فان النور المسون والسر المكنون الذي اوجدته قبل وجود الاشياء وابداء الارض والسماء كله في هذه الليلة لا بطم مسرورا أملأ به الكون نورا وانفله يتيما واطهره أهل بيته تطهيرا اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه فاهتز العرش طربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا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 ولم تزل أمه ترى انواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بها الطلك بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمام صل الله على محمد صل الله عليه وسلم صل الله على محمد صل الله عليه وسلم يا نبي محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صلّي على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي على محمد في بدر في الكون أشراك. يا ربي صلّي على محمد يا ربي صلّي علي كرم داع يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد. يا ربي صلِّ عليه يا ربي صل على محمد صدق. يا ربي صل على محمد يا أفضل من بالتغات حقق يا ربي صل على محمد يا ربي صل علي, على, على, علي, على محمد من بالسخاء الشمل ما تفرّض يا ربي صل على محمد يا ربي وصلح وسهل ما قدّعوا مولانا يا اوبشني على يا ربي صل على, علي, على محمد وآله ومن بالنبي يتعلم. It <laughs> ك الخلق لحكمة فأرسل إليهم أشرف خلقه وجل عبيده رحمه تعلقت ارادته الازليه بخلق هذا العبد المهبوب فانتشرت اثار شرفه في عوالم الشهاده والغيوب فما اجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما ظن الذي برز من حضره الانسان صوره كامله ظهر في هيكل محمود فتعنترت بوجودها افناف الوجود وثرزت برد العوالب بتراز التكريم فله الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع فله الحمد الذي لا تنحسر افراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد ليس أمرا من على بالإمكان هذا الإنسان ليتشرَّف بوجوده الثقلان وتتشرَّع أسراره قلب منيب إلا من صوابه فضل الله على هذا الحبيب يا لكلب سروره قد تولى بحبيب أمل أنا منوالا جل من شرف الوجود بنور الغمر الكون بهجة 117. قد تأقى في الحسن على مقام وتناها في مجده وتعالى لاحظه لاحظته العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيح ضلالا وهو من فوق علم ما قدر انهر فته في شؤونه وكما بسبحان الذي ابرز من حضره الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويآل في تعقل معانيه الجنان انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلق ينور فتبارك الله من اله كريم بشرتنا اياته في الذكر الحكيم ببشاره لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم وَتَلَجَّآهَا بِقَلْبٍ سَلِيمٍ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى سِرَاتٍ مُسْتَجِيمٍ تَيْعَرِبُ بِهَا الْلِسَانُ عَمَّا تَضَمَّنَهُ الْجَنَانُ مِنَ التَّصْدِيقِ بِهَا وَالْإِذْعَانِ تَتْبُتُ بِهَا فِي الصُّدُورِ مل اليقين من سر ذلك الاذعان وتصديق شواهده واشهد ان سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما امره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله عبد ارسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرساله وادى الامانه وهدى الله به من الامه بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وكمرا منيرا فما أعظمها من منة ذكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة اعتشر سرها في البحر والبر اللهم صل وسلم باجل الصلوات واجمعها وأزكى التايات واوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبوديه وبرز فيها في خلعه الكمال وقام باكي الربوبيه في مواتن الخدمة لله واكمل عليه غايه الاكمال صلاه يتصل بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعنايه الله في عزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صوت المجد بكربه وتفيع دلال الشرف الاصلي بوده وحبه ما عكرى الأكوال بنشر ذكراهم نسيم 124. ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبدون فما من صلب ضمه إلا وتمج عليه من الله النعمة 127. فهو الكمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موت وكان كذت الأقدار الأزلية بما كذت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصصت فكان مستقره في الأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى في عالم شهادة بشرا لا كالبشر ونورا ان يرى الافكار ظهوره وبر فتعلقد همة الراكم لهذه الحروف بان يرقم في هذا الكرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف وإن كانت الألسر في تفي بعشر معشار أوصاف ذلك الموسوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويئا للمتعلقين بهذا النور المبين وإن توري بالاغلام عن شون خير الانام ولكن هزني الى تدوين ما حفظته من سير اشرف المخلوقين وما اكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين وبكيت في الكون على مر الأيام والشهور والسنين داع بهذه الحضرة الكريمة ولا ولاعج التشوك إلى سماء أوصافها العظيمة ولعل الله يغفع به المتكلم والسامع 124. فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع 125. بروح ذلك النعيم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 وهنا حسن أن نثبت ما بلغ علينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وأساط ليتشرف بكتابته القلم والقرطاس وتتنزه في والقلم الاسماع والابصار وقد بلغنا في الاحاديث والقلم أن أول شيء خلقه الله هو النور المدع في هذه السورة فنور هذا الأبي بأول مخلوق مرز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وماتك ادم وَقَدْ أَخْرَجَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ بِسَلَدِهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَا قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِأَبِي وَأُمِّي أَخْبِرْنِي عَنْ أَوَّلِ شَيْءٍ خَلَقَهُ اللَّهُ قَمْلَ الْأَشِياءِ قَالَ يَا جَابِرِ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 كنت أول النبيين في الخلق واخرهم في البعث وقد تعددت الروايات بانه اول الخلق وجودا واشرفهم مولودا ولما كانت السعاده الابديه لها ملاحظه خفيه اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية فاستودعت هذا النور المبين أصلاب وبتون من شرفته من العالمين فتنقل هذا النور من سلب آدم ونوحيه وابراهيم حتى اوصله يد العلم القديم الى من خصصه بتكريم ابيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم وامه التي هي في المخاوف امنه السيده الكريمه امنه فتلقاه سل بعبد الله فألقاه إلى بثنه فضمده أحشاءها بمعونة الله محافظة على حك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 وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم قيوضات فضله وتنتشر فيه آثار مجده الصميم الجوهرة المسونة والكون كله يسبق ويمسي في سرور وابتهاج بقرب دهور إسراك هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه وكل جابة لكريش نطقت بفصيء العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام الا اتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الامام ولم تزل الارض والسماوات متضمخه بعذر الفرح بملاقات اشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنكله في البطون والدهور فأظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائده التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم وسلم وبارك عليه وعلى اله وحين قرب اعوان وضع هذا الحبيب اعلنت السماوات والارضون ومن فيهن بترحيب وامطار الجود الالهي على أن الْوَجُودِ الوجود وَهَلْ سَنَةُ الْمَلَائِكَةِ للعالمين الْعَالَمِينَ في عالم الضهور نورا فاجا كل نور وانفذ الحق حكما على من اتم الله عليه النعمه من خواص الامه اي حضر عند ودعيه امه تانيس لجنابها المسعود ومشاركه لها في هذا السمات الممدود فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم والسيده اسيا ومعهما من الاور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمه الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على خضوره وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور عن أمود وبرز الحامد المحمود مدعن لله بتعظيم والسجود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 صلى الله عليه وسلم وقع علي فاستهل فسمعتك الى يقول رحمك الله او رحمك ربك قالت الشفاء فاضاء له ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت الى بعد كسور الروم قالت ثم البسته وابجعته فلم انشب ان غشيتني ظلمة ورعب وكشعريره عن يميني فسمعت قائلا يقول اين ذهبت به قال الى المغرب واسفر ذلك عني ثم عاودني الرب وظلمت والكشعريره عن يساري فسمعت قائلا يكون اين ذهبت به قال الى المشرب قالت فلم يزل الحديث مني على بال حتى ابتعثه الله فكنت من أول الناس إسلاما وكم ترجمت السنة من عظيم المعجزات وباهر الآيات البينات بما يقضي بعذم شرفي عند مولاه وان عين عنايته في كل حين ترعاه وانه الهادي الى الصراط المستقيم محاسن الاخلاق بما تذيق عن كتابته بتون الاوراق كان صلى الله عليه وسلم احسن الناس خلقا وخلقا واولهم الى مكارم الاخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا بر الرؤوفا لا يكون ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السل واللفظ المحتوي على المعنى الجزل إذا تعاق المسكين أجابه عجابة عجلة وهو الأب الشفيق الرحيم لليتيم والأغملة وله مع شهولة أخلاكه الهيمة القوية التي ترتعد منها فرائس الأكوياء من البرية ومن نشر به تعطر الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل 110. فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصيا. فما من في المرية محمود إلا وهو متلقا عن زين الوجود أجملت في وسف الحبيب وشأنه وله العلا في مجده ومكانه أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السهاب عينانه وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاد العلم من وقع من النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم فحسن مني أن أمسك عنة الأجلام في هذا المكان وأقرأ السلام على سيد الأنام كما يسون التبديم، أفضل الصلاة والتسليم. سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد ولما نظم الفكر من تراري الاوصاف محمد يدي قودا توجهت إلى الله متوسلا للسيد وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سيفي مشكورا وفعل فيه مهمودا ويكتب يكتب عمل في العمل مقبولة وتوجه في توجهات الخالص الصد الموصولة اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعض ضافرا ولا باب عزتي تحت رحال فتلشها منه الفيضات الغامرا نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك ذات الكاملة مستودع عملاتك وحفيد سرك وحامل راية تعوتك الشاملة الأكبر الأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأفخار في كل موطن من مواتن الكرم ومنهار قاسم عمدادك في عبادك وسيكي قوش إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين واشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بعلى الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى اله, وعلى آله